وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ كي وَخْسِرَهُنَّ لِكُلِّ مُعْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنَا وَلَكُم فِي أَمَانِيَ وَلِتَذْلُوا عَلَيْهَا حَاجَتَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ويوريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَرْضِ كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثار في العالم الارض فما اونا ونم كان يكسون فلما جاء فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلن دَوَاكَ فَرَّ النَّبِيُّ بِمَا كُنَّا بِمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ فَعَلُهُمْ إِلَّا نَوْمٌ لَمَّا رَأَى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون